قل أطيع الله وأطيع الرسول قل أطيع الله فَإِن الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيرو تهتدوا وان تطيرو تهتدوا وما علم رسول الا البلاغ المبين وما علم رسول الا البلاغ